إنِهُ يَعلملَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفى وَنُ يَِّرُكَ للُسْر فَذَكرِر إنِ فَعَتِ الذِكْرى سَذكَّرُ مَ يَخشى وَيتَجنبُهَا الأشْقَ الذي يَصلْلًَا النَّارَكُبر ثمَُّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحاب